الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه ولكن ولكن اذا دعيتم فدخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وَإِذَا سألتموهن متاعا فَاسْأَلُوهُنَّ من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه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 لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبناء لا جناح في ولا أبناء ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا لابناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن واتقينا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنا أي يعرفنا فلا يؤذين ذلك أدنا أي يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفور الرحيم الله